اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المظلوب عليهم ولا الضالين ومن يقلط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها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 وقرنا في بيوتكم ولا تبرج لتبرج الجاهلية لولا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأضعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهبكم ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ إِنَّ الله كان لطيفا خَبِيرًا إِنَّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات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 والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قط الله ورسوله أمرا أن تكون, أن تكون لهم الخيرة من أمره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 وكان الله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وما الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يوم يلقونه سلاف وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي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 وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا يا أيها النبي وإنا أحللنا لك أزواجك إنا لِلرِّجَالِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ نِفَقَةٌ فَإِنْ آتَيْنَاهُنَّ مِنْ عِنْدِ مَا رَزَقْنَا لَهُنَّ حَرِيٌّ بِمَا كَسَبْنَ وَبِما يَصْنَعْنَ وَاحْصُنَّ عِرْضَكُنَّ وَاحْفَظْنَ وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هادرنا معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن راد, النبي إن راد النبي وإن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما خضنا عليهم في أَزْوَاجِهِمْ وما بلكتي ما لِكَيْ لكي لا يكون عليك وَكَانَ وكان الله أفورا رَحِيمًا رحيم ترجي من تَشَاءُ مِنْهُنَّ منهم إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ تشاؤ ومن إذا تغيت من فلا جناح عليك ذلك أدنى ويرضي ويرضين بما آتيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن بهن من أزواج ولا رعجا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 فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستنسين الحديث إن ذلكم كان يوذي النبي أما يستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن رسول الله ولا لا تبدو شيء أو تخوف إن الله كان بكل شيء علما لا جناح عليهن في آباءهن ولا أبنائهم ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه, صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يذون الله ورسوله لأنهم الله لأنهم الله في الدنيا ولا آخرة وأعد لهم وأعد لهم عذابا مهينا والذين يوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي أقول لأزواجك وبناتك ونساءك الله أخورا رحيما